111. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدى أم كان من الغائبين 112. لأعذبنه شَذِذًا أَوْ لَا امْبَحَنَّهُ أَوْ لَا يَأْتِيَنِّي بِصُلْطَانٍ مُبِينٍ أَمْ كَانَ سَفِيرًا رَفْعِذٍ فَقَ മാന തമ്മിൽ സീന من كل شيء ولا عوش عظيم وجدتها وقوما وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَمَّالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ 121. وما تلنون 122. أرضون